غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا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 حتى اذا اذخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب او زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم وَلَكِن لِّيَبْنُوا وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِن فانصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليه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 طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صَدَقُ الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم أَفَلَا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم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 وشق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط يضر أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمن وتتقوا تؤمن يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضالكم